أو تقول لا وَنَالَ اللَّهُ هَذَا نِيَلَكُم مِنَ الْمُتَّقِينَ أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى الْعَذَابَ لَا وَنَّيْكَ رَتَّ فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ بَلَى قَدْ جَاءَتْكَ آيَاتِي فَكذَّبْتَ بِهَا وَاسْتَكْبَرْتَ وَكُنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وَجُهُوهُمْ مُسْوَدَّةً أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَسْوَدٌ لِلْمُتَكَبِّرِينَ وَيُنَادِيَهُمْ جِلَّ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ لا كل شيء وكيل له مقاليد السماوات ولرب والذين كفروا بآيات الله أولئك هم أَسِرُونَ أولَ فَيْرَ اللهِ تَمُرُونَ يَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ وَلَقَدْ وُحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُمْ مِنَ الشَّاكِرِينَ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقًا قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون ونُفِخَ في الصُّورِ فَصَاعِقَةٌ في السَّمَاءِ وَمَنْ في لَرْدِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فيهِ أُخْرَى ثُمَّ نُفِخَ فِي خَافِيَةٍ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ